وأن وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون واتركي بحراره أن إنهم جند مغرفون كم تركوا قامكريم ونمت Bye. وَلَا <تصفيق> قَدِينَ قاضي تراه أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم وما خلق السماء ماء <تصفيق> خاره